الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا وانا كان شرح كشف شبهات شيخ صالح الفوزان قشتنا سر قولي شيخ محمد كري عبد الوهاب لكشف شبهات كافر والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون واتا كسيكلا يكخوا برستان باع مشبه عامي معناه زورة عامي معناه زورة هيا هر هج هي نازاني نا خويني ونا خويني يتوا مثلا هج نزال يعني عقيدة كشي طواونيه هيا خويني يتوا بس عقيدة كي طواونيه هيا اخواني توا انوسه عاميه قالوا معقيده كيتواوا او كما بس الشيخ محمد الكري عبد الله بالكلمه عاميه لا اوكسانير يعني عامي بمعنى يعني عوامي او خلقك يبينين مقصدي تماشى من الموحدين يعني بس هو ب الشيء وعاميك اما هو ما أنتي أقولني أو شيء هيا هي عالم هيا. أما عمية راس تعقيدة كيد رصتة. شتى بستوا. بلام. تينية علمي كي واي نية كبتواهنا. يعني لجلبرام برا وتويش شبكة مجادلبة كمناقشة كلام واحدين. بس عقيدة ما بس محمد كور عبد الواره رحمة الله عليه الله أمجور كسيك ولا عوامي خلك وبلاغ مكيد أكيد رست ويأخوا بريستا يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين أقربك أنت قس كردن لجل ها ناين علماء علماء على هؤلاء المشركين ورد ببنوهم ما بستي لك المشركين المشتركين ما بستي آله كسانى علمي علمش زوريان هي لا علم لغو آلة هروها لعلم كلام بلام علمي توحيديان نية يعني, يعني بلان ودروس بل يا رسول الله يا عبد القادر والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بل يا عبد القادر يا فلان يا فلان با علمي نحو صرفو بلاغو علمي كلامو منطقو حتى علمي فقه شأنها به لأنك أم علمانك بيانوتر علمي آلا بخزمة كرديني تيا قرآنو سنة صحيحة تاية كم شد العقيدة تيبغي يخواب بي كتبه ان اهتمام بو لعنانا بو يبيوتنشي وتي يغلب ألفا هزار كس لو علماء مشركان أبزينه أما جيشكي لو بلغاني كشير محمد عبد الوهاب بتعين تعيني كرتك أو مشرك ويبغي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يشينها مشرك ناك أو بدعيك بل الله ولا تولى كفر سألي على قولك الشركة بس قائلك مشرك نيا. هو غلطة وقصية شو قال لك الشي كوا قائلك مشركني أيش يا واحدة عبد القادر ناني موحد يا بي بيقولي مشرك أو جيش يشكي لو بلغ جورانا لو بلغ بهزانا كلكش في الشوار ركول درس رابردو اشارت بي على مثلاي هذا بالجهل وثمان الشيخ محمد يكون عبد الله أبوكو باقي أياميس وجماعة لرابردوان على نزاني ناخوا لما توحيد إيمانه لما مجال شرك توحيدا نزاني الناخ واكبر رب كله تشرك مشترك أو اللي فاعل نائب من علماء هؤلاء تعين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون الركواي تعالى فرميتي سر بزكاني إما اوانا أنا, أنا بسر الناخ ظال ينك بسر خوا عالمي موحدة طالب علما عامي موحدة هموي سربازي فعي تعالى لشارحك يا الشيخ فوزان الله هذا من العجائب الرأسي أماش تجي سرحي نرى أن العامية غير المتعلم من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشرك يعني كابرائيك عامي بالنبشر تعقيد كيد روز به وكوتمان بها مو عم يجنالينها أو عم يك عقيدة كي دروسها بس شيء على غير المتعلم ها, ها قدار بغير المتعلم يعني نها توشيب كا علوم يجوز بخواني لناح وصرف وبلاغو علوم حديث ووصول فقه لا همواتها كان القرآن والسنة أمان الشارزابي نبو بعالم بلام مختصري يعلم عقيدة ورقت طبعا إنسان يشم يبى بعلم ها هم ينابى بعلم أخويا جرافة فرمت شيء فسألوا أهل الذكري أنكم لا تعلم زوريني خلق عاميا. علماء بكم هلا كذا؟ بس أنا فرمه يجلو موحدانا كوعم يجب يغلب ألف من علماء المشتركين. ذلك بوشي لأن العامي عنده الفطرة السليمة. فطرة باقيها. فطري باقيها أو أخوائي إيه ما يدرس كده تنهاه بأيش بفارسية. أنا فطرة باقي كأخوي تبارك وتعالى إنسان اللي صر دروس كردو التي لا تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام. أما بهيش يعني في سنابي بتيه بجمانه بخيالاته بوش لعلم المنطق وكلامه دان راو العالم المشرك الشيخ العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة أو علم مشركاني با أوهموا علوما بزانا لا علومي بتايبتي بتاعي بتيش بيزوري علومي هون علومي عليها با بزانا فطرة كان سليم نية أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح علم صحيح بينك علم عقلي صحيح وصاحب الفطرة, الفطرة السليمة يتغلب على الذي ليس عنده الفطرة ولا علم لأن علمه جهل كات صاحب الفطرة السليمة بعم جبه شيء بزينة، زعل بس الشيء بس أو كشيء كفترة علمية. شو كعلم كيتي يا جرهاش إذا فالناس ثلاثة أقسام. الشيخ فوزان الله خلقه القسم الأول من عنده علم صحيح وفترة سليمة. يعني الشخص علمي عقدي راس دروسه هو كشي سليمة. الشركة كنا يعني. وهذا أعلى الطبقات أما الخلطية أعلى طبقاته وهذا هو الذي أقبل على ربه أما يكرر كردو تفرورت غاري أخوي وأصغى إلى حججه وباي... وبيناته ما يكرر كردو أبو بلق كاني وابو أو بلق وبرهانان كردو بياني كردو فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة قالت أم جوركسانة جان هيا أم جوركسانة زانياري الراست هيا وهروها فطرية كخايا نفاك هيا الشرك قسم دوهم من ليس عنده علم علم النية لكن عنده فطرة سليمة بلان فطرة يجي خاينيها شرك بخوا قررناها هذا هو يكمني درس كودابي من أبو من شون هاواركما بشر وهو العامي من الموحدين هذا هو يكعامل الموحدين أمانة القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح نفطرة جي سليمة ن علم كذا صحيح شللايا وإنما عنده سراب وتسراب رتلاشي او اشتاك تولي بيابان لدولو ايبيني وكاوايا او التمومجي وكاوايا ايبيني كتيك اروي اروي تماشاقي او لا حقيقة له حقتني فهذا يهزم امام العالم اما ادور برامبر بك بكسك كفطري سليم ببعامج به فكيف امام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة اقل لبرامبر بعاميك اببازي لبرامبر بعالميك كفطري سليم بيتون اعبازي فهذا مما يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمنين أمام عداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أواقيني كوا في 20 بين علم وربقرين. علم أبيب بعلم برأينا بيشوا. وأما السلاحي أمي برأم بربكيه برأم بربدجمناني خوابية غماري خواه عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد كورا عبد الله فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. پرستی دودست واجزه زور جوانه. اле سر باز خوا، امنه خوايت علا سری خستون، زالی کردن به سر دشمن کانی لدول لدول لدول آنها و لدول روانگا و یکمیان به حد جوبلیسان. یعنی بالکانیان ضرب قوته. بزمان تقصی اکن لگال خالکس بی عنایری. سر تماشای بیامن ابراهیم که لگال نورود نورود چی پیوتا؟ فبوهتال ذیکافر. یچ الغالبون بالسيف والسنان السینان. اگر بشي بشمشير بكن بس بكن بسلاح بكن هل اون سرقهون بس بشرتك شرطكاني نصر بجيبينن شغل شرطكاني نصر بجينن ها مرجن يا سرقهون سرقهن هموكا هموكا حيت علا نعياد يلا يبوكسن كما جا كان بديبين استعميني كغمري هو سال الله يسمى شري و هدى بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل إشك الشرطي نصلي عنه بدل بريوا مقصي بياقمر عنه كسر الله سبحانه وتعالى إش كان يكون بوتي عليهات دوشى أو ناره حتى يبون كدشيوه من لسان أهل السنة أهل علم توحيد قد ما هيك كاتيني ببزه بس قبل دين أبيت شيء أبي الشرط توحيد وشرط نصر يعني شرط نصر أخوانا بيننا دي هتاخواته على سر يا أخي قالت له هردو لعينك وهرسرك وتوه شيخ غفر شيخ صالح قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى خواته تعالى إضافة جند ولاي خويك تما شاكر أوش تانيك إضافا كري ولاي خواته على لا سرد يعني إضافة صفة ولاي خوي يعني إضافة صفة ولاي موصوف ثانيا فرميا يد الله يد الله وجه الله أما أنا مخلوق ها قدار با مصفية بولاي موصف يعني صفتي خوايا بولاي خوي كإضافة كراوة بس إضافة ما نهي إضافة مخلوق بولاي خوي تعالى أما إضافة تشريفي بيعلان وكو أما جندنا جند يكاني إيما سربازة كاني إيما يعني بيت الله يا ناقة الله يا عباد الله وجند الله هم المؤمنون خوته على <تصفيق> الرزيلة ناون، بويكه تبال خوي على أوج جندكاني منن، أوج سربه زكاني منن، سربه زكاني منن براستي أو أنا زالن لميدانا، وجند هم المؤمنون، بس كين أو المؤمنون، نجل المشركون يقال لهم جند الله ويقال <تصفيق> لهم حزب الله، طبعا قدار من أم كلمات عنى ستشيل يا كراولنا وكمل جاية، ها، حركة سجلة سيناء يخوي بيلي يعني، أقدر أيش قولوا من يستحب حزب الله الشيعي يا إخواننا نعي من برا فزانا نعي نعي الله وحزب الشيطانة حزب الله نيا حزب الله تا حزب الله نيا ها حزب الشيطانة على آه بلام دروستي او كسانا ان تحقيق ولا صر كتاب السنة صحيح برون على نك براصي وحزب كما في قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله تأغاية إلى قوله أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون ويقول رأى مسلمان نيا إيمان دار نيا بروا دار نيا نايبين توا بروا دار به كسيك وات خوشيستيك سانيكي كافروم الحدل دليانا هابي أقر باوكو بلاو, بلاو عشرة الشيان بن أتاق أتاوي وصفيا كابوي أمان حزب خوان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 أخوة يقولون رئيسي لنا ونخصت يتبال يا يتبال <سؤال> خوي وجعل <سؤال> لهم الغلبة بالحجة والسلاح وتتبع حجة والسلاح بهردوشان قسكردون ومناقشة لقلتون وميدانا وسركوتون جندوا اللهم الغالبون بالحجة واللسان يعني كانوا بالحجة واللسان يعني ببلغوا بزمان بقسكردن يعني بالعلم والمعرفة طبعا بشرتي أماناتي بنوكوتمان علمي عن بيبي وخوان مسلح كربيب السلاحي علم ومجادلة أهل الباطل فما تقابل اهل حق واهل باطل في خصومة الا تغلب اهل الحق على اهل الباطل في الخصومات والمناظرات دائما وابدا حيت كانت بشتى بشت ميدانه واهل باطل واهل حق الا اهل حق برديو دي اي اهل باطل شي كردوا شي فينا ماوا كوتوته هرشو غروشو سجن ولدان وكشتن وبرينوا ما بتعش كبه بدستونا تبدستوا ما بكارنا فهم الغالبون بالحجه مع المبطلين كما انهم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك چون لقسه کردند توی جمع ناقشه سرکاون به همان شیابش نمیدن و سرکاون بو چی سرکاون؟ اسباب زوره. یک لوا نه، اما الان احده الحسنین، ایم من صرویم ایم شهاده. یانه و تا سرکا بینی یانه و تا شهیدم. یعنی آرون سنین بگو بيني لشركانه زور بيزوري شركانه الا هندی کم نبی سرکو تو ارشك سرك دون انتهاء هو كيشي بو راهته بو خوار قلبه من عند انفسكم مشكله قال يا اخوت انا اخوت انصار سرك انت اخوات سرتاخه اذا تقابل الجندان المسلمون والكافرون فانه ينتصر المسلمون على الكفار دائما انسان كما انه الغالبون بالسيف والسنان في المعارك اذا تقابل الجندان المسلمون والكفار فانه ينتصر المسلمون على الكفار اذا توفرت شروط النصر قادري او نقطي إذا توفرت شروط النصر، يعني أقدر من بم... لأجل المسلمين مسلمان لجن معناه أونية جهاد غلطة، معناه أونية كتيه رازنية، معناه أونية كشرل بينال خوا درزنية نا، غلطة غلطة يا خاص الله وسلم لو حداك وشي أونا رحت ياربنا، معناه صلى الله عليه وسلم نخير، غلطة كرويا وغلطة إذا توفرت شروط النصر فيهم، تعالى جولةين شروط النصر تيا، أبي أو كمالا اللي بينا يخوياه استا به، وأو كمالا بس بقصي خوابكن، وأو كمالا بس خوا إلهي حق يا أم بي، وأو كمالا نابي الشريك بيابكنا، وأو كمالا أبي تجيبكن داس بعياط وبحديثة وبقرن، ونابي لمعصية تابن، ونابي لا لا دانا ابن تعالى ولا پشها مش تقابيتها وكل على سخ خابي، نابي بعدد به، لحنينات شون بن. لحنينا. زوربن كاتشي بز بزيو نراحتي بنيان تشي اوبن او مكشر نراحتريا لا بدري شاكام بن كاتشي سكوت لكازاكا بياجا داري بي بعددو باردنيا بعد كشي سركوت. بكرا بياجا داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري دكي. داري داري داري داري داري داري داري لا بحول بي، واعتصموا إلا بأن يتوكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله. مش بخواب بستن، وإطاعي صلى الله عليه وسلم. أجيرنا ولا محمد عبد الوهاب فسق فجول تانبو خراب كاري تانبو ذكر عبادته أو بابا تانبو الجيش مقابل يشاك الشر يعنك أنواع وشكال منكرات تانبو حتى عارق خاردن حتى عفلت وحتى أو بابا تانش تانبو إذا توفرت شروط النصر فيهم بأن, يتوك بأن توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله فإن حصل فيهم خلل لحقت بهم الهزيم كما حصل للصحابة في وقعة أحده أجر خلالك ريا أو كانت هزيمة اشتوشيان به هروا كله حدا تشتي صحابه كي لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا منه سواء انتصرنا أو هزمنا فلما خالفوا ونزلوا من الجبل, من الجبل حلت الهزيمة بالمسلم واضحة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لو شاخ مين خورا أجر إما يعني سر كوتين ياسر نكوتين أو علاقية وتعنا بلان كرت أو بتوشي أو هزيمة لم مقطعة يا براسي، أبي إنسان مسلمان دائماً أندوشتيله برشاوبه، يا كم خوي مسلح كا علم، دوهمش خوي آمادك أبوه بر روبا ربونة، ويا كفار رجع للرجال نابي بيري لنا كاته، ويا غمدي فرمي عليه الصلاة والسلام، أو كسي كواب مري غزونك يا بيري لنا كاته ولا صير شعبيش يفاق أمري، بيا جدالي أو نقطة يبي. وإنما الخوف، شيخ محمد الكورة عبد الوهاب الله، وإنما الخوف على الموحدي الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح. إنسان كترسي الموحدة كبشة ميدان مناقشة أو أجر سلاحي بينا به. بي. لبنا عن شيء ولا ما يمشي. وق أمره تماشى كيزور بلا ما عنها. الحمد لله خديه خافنا. والله ما شيء مناقشة لقال ملان وما مستعانى الصوفي يدريوش مشيكي ناقة وقت جزاني لمناقشة صرناكى. و فيلا باب تروح نازعين تصرف نازعين تؤن نازعين تؤن نازعين تؤن نازعين يا هو غلط خيرنا هو دواخرنا هو عقيدة واحدة جوانا دروس ترقبيها بس ام كي علمي يعني العلمي حتى أي يعني جورش تکمان جور اشکالیک ما بود روز بله ولی آن شغلی که یک عمیل برای هزاران علمای مشکین راه استه لیرج الله خواب لسر موحد عواهی که هیچی پن به باشه اما وقت من عامی که چی لیرج اما اشکال در زکاش فرزند جواب مانده بس با کرتیم بس تیشر محمد عوانا بکه بس ماکت بله عامی هریچ نزنه یعنی شتی پیه لیری هذا هو الواقع الله بله واقع عواهی فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول انا ادعي الى الله اقدر من حزاج يا ما برادرانا لككم من لسرف فيسبوك يان لسرف انترنت من نوخلشيا من دعواكم من واكم من اللهم انجليزي اخوانم اللهم عربي زاني الله الله بس بالانجليزي من دعواكم اخره الانجليزي زين شنو دعواكم لا قال اوروبا لا غربيه يا <تصفيق> اخي دتو جار عربيك وقرانك وحديثك زين شنو او مشكله كمان زليره موحيدة كوار راجب قريته برد مواجهي كفار بكاء بس علمي بيني بيقوله من دعوكم ولا إخوة وليس عنده علم لو يقف أمامه واحد من عوامهم ها ويلقي عليه شبه ما استطاع الجواب يقول عوامي مشتكيين وكافر قريته بردامي شبه هيك خد بردامينات وأنا جواباتهم معناه ونيهازيمة توشيبوا يعني لا أصل عقيدة انا بس نات وأنا هاي بيه اشتاق هاي وأخوي بس أم سألي رأي مما يجب على طلبة العلم وعلى الدعاء إلى الله خصوصا أن يتفقه في دين الله حموجتك بيجوا علم ور علم وربقراء. وأن يتعلم حجة الله وبراهينه وأن يطلعوا على, يطلع على ما عند الخصومي ما يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به. قالت علم كتاب السنة ور طبعا علم لسردوبشة علم ألمانه وعلم غاية ما أنا علمي آلة نحو صرفه وبلاغه وعلومي حديث وصول الفقه وتجويده هتا دواي علمي غاية جبرتها تفسير وحديث وفقه وعقيده تؤبي آلة جوشار زاببي جوان شارزاب به إن جاد دواي أويك شارزابي أجيت ميدانه والدعواء كي بسلاحك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له تيبا معاذك ناجب ويمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ها أقدار يا كاتو. أنتوناذي ولاي كسانق نحو نواربن أتي بله أهل كتاب علمان فيها إشتيان فيها ها أبي خود أعمادكى من أجل أن يستعد لأن الذين أمامه أهل كتاب الله بوي واي بي ودبي خوي أعمادكى أواني بنام بريكن أهل كتاب علمان فيها وأهل علم وعندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيس ها مشتيان فيها لا لا علم الليل الشبهات الليل التلبيس والسري الشيوان ها مشتيان فيها فلابد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد من أجل أن يقوم بدعوته ويرد الباطل يعني أماد بأبو أويكوا هستباء مهام أو دعوة وأبو باطل رد باطل بكاته ثم قال له فليكن أول ما تدعو مليه شهادة ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كم تو أبلي شو هذا سبيب لا عقدة ولا إيمانة ولا لا إله إلا الله كس مستحق عبادة دنيا تنهاش النبي، الله عيسى مستحق عبادة نهى قداراً بيان تنها الله نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إخوة طغوا. يترى ونبي عيسى موسى أو أنج نبي أبلت بين شون يعني یکسر روبرونه، روبر روبونه، یه چیز دژ دجوارانه دوز داره. اما جرد دبوا همون آکسانی که علی کالک تو لیو دست به مکا، تا جایی خالکه دلی خالکه یعنی دریان بوفکه، دریان بوفکه، آت آت شدن آیا؟ فی الله علیه وسلم. آه، اول عقیده انشونه، اول عقیده انجیس اخواه، یا کو رخواه، یا ثلث ثلثه، یکسر پیامبر نخر، کس خوانی الله نبی. طوف دعاءي والله عيسى في غنخر عيسىش في غمارني طو بسرشو ناس غبا ومحمد بسري بينا الله دي مقراتي كان دي مقراتي الله خوامنا أنا تصادم درزة بيانا. حقيقه تدوت ان جاء لو كنت تعبي تشي بكري انسان خوي بو اماده كبراستي ابي او حق ابي اما ابي اذهب لك نبي مبشاريتو ابي ام حقيقه بوتري نابي بخليت اجي ان شاء الله هبي زين دبا بكري من دسال بيسال لجل المانيه كبرون بلبرامو لجل قال صوفيا قبلنا برامو انتوا تدعوا بوفكم دعوه بكم، دعوه بكم، دعوه بكم، دعوه بكم، دعوه بكم، هذه دعوه يعني شيء دعوة, دعوة, دعوة. يعني أدعو إلى الله كما أنت دعوة من قذبه أخوات، دعوة من قذبه صفية مشريك، دعوة من قذبه علمانيا وبرامي فهذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون به الحق، وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبة تعرض لها كما أوي تأكيدك أتو أم أهمه أوي تأكيدك أتو ولا سيرك ساني واحد ويا أخوات رست بس شيء علم بتعبيتي وبتعبيتي جاني دعوة كان بتعبيتي تير أبي أخوان فيلي تجيب كان علمي نافع بكن بوشيب بو وأوي كوا بعطي لي بيردفع بكن بعطي لي بيررد بنا ونصري حق بكن أجروانا كان توشى هذي ما وتوشي دوران ذنب الله بنا بنا بردميان وذكر كويل شيخ فوزان الله والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن يجيب على شبه الملبس أمام الناس أو أجابه بجهل وهذا أشد ولا تعرض هذا مع قول الشيخ على مشكلة أولئك داعية كسي بانقواس خواس يعني بانقواس بيتشيبك كبانق كابولير رقي أخوه تعالى جواب شبهي أو كسانباتو كالي شبهن لبدن يخلطيها بتي جوابي يعني بجهل أجرنا تواني ياخد بجهل سيديك أجرنا تواني جوابيان بعتوا يان بجهل جوابيان بعتوا هم معناه بياني علمي قال لك شو إذا عجز الداعي إلى الله أن يجيب على شبه الملبس أمام الناس لا ده على خلتيها الله يراد يباكوا بنويا بنباء مزقرتي شبه باتي هذا هذا هو مشكلة لا يوجد مشكلة تربيت جواب باتوا بس بها نظانين بجهل بجهل جواباته. باتوا الله وهذا أشد ولا تعارض هذا مع قول الشيخ أها وثمان ويتمان شيخ محمد وطيق عامي هزار عالم أبا زيني الذي يجعله إما ترسمع العامي هي كانت وانا تشيبك ها؟ بنامبر بشروب هيوا ليريا ولا تعارض هذا مع قول الشيخ أما تعارضي نبو قولي كمدوم كالله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين بواجي علل ان العامي الموحد وإن كان كذلك فعلي الخوف من شرهم واخذ الحذر منهم بتعلم العلم النافع لو بي حكم بس أو فيلي أو ما أنا كا أما أدا بيكي جانا فيلي طلابي علمي كاكا تيك فيلي عوامي خلتي كا كعشرتك وبيان أبو قصيلة سلمكها شتك وبيان أبو قصيلة سلمكها على وقد استشكل بعض الإخوان هذه العبارة هذا يقول بالعين أم عبارة تيشها محمد يعني بلاه شتيك تجيبها يعني مشكلة يعني ما تشون لا ولا عوالة ولا ولا عوالة وهي قول الشيخ العمي من الموحدين يغلب ألف من علماء المشركين مع قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح أمد عبارته والجواب عن هذا الإشكال الشيخ جوابه آتو لأن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة العبارة يكن مقصدي او انسان عامي فطريك خاليني هي يستنكر بها الباطل لقى الباطل بين يكسر إنكاري أو باطلاكا أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية فطرين باقنية فطرين فطران فطرين باقنية باقنية باقنية باقنية باقنية وحججان إشان فالعامية يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل أو إشكالك حلقة أو نقطة يعني باقنية عام عام مئة واني هزار عالمي مشرك رابوستي مسألون بون منا أولا كاكيما سریکه فطری پاکه کابره علمی واحد کابره علمی مشترک پیش ال آخر من چه امر رومیل خواهد دوآکم هتاقو پیغمد نکنم با وسیله سلام نیکنم با با تکارلو دوآکم او لخواه دام بابگه بوهنتو اле اگر ملیشیک هبی و اسطاق کس کوبل نکایل با اسطنبه همچون بیو اسطاب چین پیش او اسطاب کیم باشتر نیست نگینه آمریکا واحده رادیلیات خو علمیشی پیش ال ملكه كعادل بو، وتي والله وواستك كقبوليناكم، حد جوابكش يناموا، حد هل أصلا سجنيش كم وحد أش سوتينم أو كده تسيك، هي تبينه من كابريعة، هني بفطرة توني جايبات، هو هيا لنا، بلام بو تفاصيل، رشناو دريجي مسألة كانوا، ها أو آيات أو, أو أحاديث أو ما يو، مثلا حديثة جهينة، كابريعلم حديثة جهينة، حديثة كعميكها قليلين ضعيف موضوعة شيا شيا شيا. ألا آه هو بيغمر وياسوم توش يالي أمش بدهن يبي نازعه إجابة يعني فلان علمه أيوة والله هنازب بستمان بابتنا لبيني ولبيني برجو ما برجو يعني جندي موحد تماشى كإلا بربه شبهودلي لكاني أو أنا راعسته أخو جابك إشي هاس أنا كاك واحد يسيط يقولون <تصفيق> نازم يانا اللي فلان عالم وايود تعطي علي وايود والله ابي مقرر مبزان تي و تي اه في انيا يقولون التفاصيل ناتواني بس بفطريخوي من حيث الجملة التوانية تبقى هزارة لون ببزينة فالعامي الموحد احسن حالا من علماء الكلام والمنطق اياك عامي كم واحد بيقوا بارزبة حال باشترى كلاشي هزاران لو علماء كلام ومتقانة فكتاب الله ما ترك شيء نحتاج إليه من أمور ديننا وإلا وبيان إلا وبيانه لنا قرآن هتش بجانه شئ لا وبيان كردين لكن يحتاج منا إلى تفقه بلا مو قرآن فيستوي تبيخني تواب تفسيري بخني تواب علم كيل في رب بي تفقه وتعلم ولو كان عندك السلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدفع عنك كلا لا لا لا يدفع عن كالأعدو تباسي سلاح يبي أقول زاني بكاري بيني دجمن زال أبي بسرت عنه زال بس كزاني بكاري بيني دجمن زال أبي وكذلك القرآن قرآن اشتيا سلاح إنساني مؤمناً لعلمه لا ينفع إذا كان مهجوراً أقول تهجرت كريون وفرت بيته ونزلني شتى علمه كذا قال ينبيه وكان الإقبال على غيره من العلوم أجلهم هجور بيو بشيء شتى تلف خيانته وغيره أو طه استفادينه استفادت في ناقة يعني كرته هم استكيس تفادي في أجنية كبت كلب يعني. محمد الكرا عبد الله وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرة للمسلمين. خوات على فضل رشتو بسرمان ابو كتابك يوالك كردوه كواب حمشته كبر رشن كردوينة وكردوة تبرينو ماي بمهرباني وكردوة تبر مجذابه موكسقلا مسلمانك التسليم بودينا ببل فلا يأتي صاحب باطلا بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين مطلانها كابري خان باطل نايت هجبل جيك هيشبه هيجب يا ب إلا القرآن الرد أو شبه هيتياعا كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن التفسير مشركين هاتشيشتك بين برامبر بتوكو بلقو وكو شبه وكو تشي وكو تشي رايب قرين لبرامبرتا إلا إما لقرآن ردي أو مان بي بحق وباشترين تفسيري أو قصم مان بي عن قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة نأتي بها للباطل إلى يوم القيامة أم آية عامة بو همو أو حجة أو بلقاني كوا برامبر بيتي كأهلي باطل أي هنا حتى الروجي قيامة شيء عن بيتهم تاني القران القرآن الرد شيخ صالح مقطع من بشر حكاها فرماه وهذه قاعدة المعروفة لأن الله جل وعلا يقول في عن القرآن تبيانا لكل شيء، الإمام الراسق قاعديش زور ناس و وديارك وقرآن همو شتيش تجاهه همو بيان كردوا للردان والشبهات أهل بطال ويقول ولا تونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هرشتك بين برامبر بتو على الردي أو باطلي أواني ياوتو وباشترين تفسير تفسيري قصي أواني كذو ردي ياوتو فلا يوجد شبه في الدنيا او باطل في الدنيا يدلي به كافر أو ملحد إلا وفي القرآن ما يرد عليه هر كسيك شبهي كي لم دنيا هر شبهي قبل لم دنيا هر باطلي قبل لم دنيا كابري كافر بيهن وبيخات برامبر كابري موحد إلا قران شي كردوه رد يأوش بهي يا لكن لا يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق دراسة بل أما شيء مشتهس بيك أبيك سد راسك قرآن كبك لي اللي بيقولتوه بيحفر بيه تعليم وتعلمه بيه حتى يعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح بوي أو كان زي القرآن هيا ها أبيتو شار زاي بيها تابكاري بيني أو سلاحك كذا هيكلا أهل بطالة أو علمي كتابة كاربين وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها عداءنا إما مقاومي أعداء أكين لابد بلام نقال أن رأى أبي رأى فنقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا ألي إما أبي لابد يبكين تيبكين بخيني نوا ليور ببنوا إيشي بيبكين حتى نكون مسلحين بها بهذا السلاح أبي أبو سلاح علمي كتاب سُنن مأثبة. أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا يكفي. بس القرآن ما لنا وبدرع سينكين. لا والله هربوا بو تبرك دائم. يعني للسيد دشوي كاميرا كذاني كبر على الله قرآن شملناه ويحافظه كبكها. تو بقصي قرآنك لها لهذا دائماً بربيحنا ربانيان إيران. يعني تمشى او باربي بكار هناني بنتيالا سرقابرابي خنروا على مزقته على كاتي تعزيا كأمانة هجش آياتك وحديثك ما نية بيما بدأ أو هاي لك، قال لنا خوتنا حكم راني بيمكن، لنا خوتنا عقيدة كتنا عبادتك تان أخلاق وسلوكك تان، أخلاق وسلوكك خوتنا يتصابط كان، وإيوه بيخبر إنه تجيب جه تابتو الردي هالي باطل بنو، وأهل الكتاب يضلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل لما ترقو تعلمهم والعمل بما أهل الكتابين بوتي كافر بون، إيش هم بقرآن بتوراة وإنجيل نكرت. كانت كوازيان لفيربوني هنا ووازي ووازيان لعمل بيكرديني هنا توشي ظلال بنيانا توشي ظلال بنيانا لكن لابد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبي وتفسير الصلاة والصلاة بلام اوش هنا قينا باش بات با با بين القرآن آه. القرآن ورد ببينه ووفيري ببين بلام لسر كيه لسر رقي أهل باطل لسر رقي مشركين لسر رقي صوفي دريو شكان لسر رقي أهل بطال نا. أبي إلا سر جيب يا, يا الله عليه وسلم. لسر سر جيس في صالح تفسيري أوان بكار بينين. بعشرين تفسير كان بينين أو تفسيري ابن جريرة أو تفسيري ابن كثير أو بغي فلان فلان. لا على ضو دراسات المعاصرة المبنية على التخرص والجهل وما يسمون بالعجاز العلمي. شغلة ليش؟ شرط ك اقتايك كأمره تمشيقي بدأ خوا عمل وعمل وأخلاقي آخر أنا ما نبجيها شتويين. خمن مشغول كردو ولا لو آتيا بس عجاز علميته. بذور رأيكش؟ نبذور. فأك فيش ناقة تواعد بس والراب ولا نظرة علمي دروز بوا أو اعتباسي أواقة أو باسي أواقة أو باسي أواقة قرآن بوا أو نهاته قرآن لپيش هلا مشتك وبيأجادarin بود توحيد هاتوا بيخاف فرستن هاتوا أو أخوائي دروز كردوه رصقت أنا بخوت أنا كا بريوت أنا دبي فرستن بخسيب كتسمع طاعة أنا أو هم اللي بقرآن أقصه وما الجن الجنة والإنسى إلا ليعبدوني لي وحدوني. أبين من بخوا بزالن كسيز البخوان الزالن أما تقول ولا ويد ولا او يهودي شوايد كلا قرآنها هي أو نصرانيش وايد أو اعتراف في بخوا قطع صبغة ينوع اعتراف في بخوا كذعنا في بخوا كم والشيء ما اعتراف كذن بخوا يا الشيء ما بق سكر دني يا خوا أجنا الحم وكسر جزاني كخوي تعالى يا أو شيء كاريا كات للشيعي له جور كسانا قناعة موالنا خخوانا لفطر خوان اعتراب بخوا كندره كم خودي خودي فيرعون خوي لناخى خوا اعتراضي بخوا كت، بلى من سر زاري شيء تي كت، إنكاري كت. كاتي مبابين بخلش يبلين أيه خالك أنا كأذان خواي ويدروس كرت وو خواي جور أتنجيهن وتعملين. بقصي بكن، نهبي بقصي نكتر، نهبي بقصي بكن، أو بقوهات و. كاتا فليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه زمانه مع القرآن بل هذا عام لكل أمة لا تقوم الساعة لكن يحتاج لسركوت بسر أهلي بطالا والله اي بين تنهى بزماني بيغمس الصحابه بل لحم كاتغه خواسر دخاغه تو بلان براستي شيني بكاي براستي تفقهه كل قران بيروس بزاني غاية القران شي لكن يحتاج الى عنايه بالقران ودراسته ودراسة للقران كما ينبغي لأن فيه بيان الحق والرد على اهل الباطل بيش همشت تو بزانه كقران بيروس بو اوهاتو بكبا عبد بخوا أبي خلشينا بزان ايوا عبد يا ايها الناس اعبدوا ربك طبعا القران هو توحيد يا اخوه بارستيا ابي اوهل خلشي راوگينين بلين او قرانا مهمهي گوري ان قرانه كوا بارستيا دع الى ايات كان في ربي حجج كانوا بلقوا شبهه كفار ملحدين كتي يا اخويه على باسك ردواه هم يرداوته ولا فيد يبون رديان بره يعني تصورك هيش تقدرين تراجع قامه القرانيه بس علماني يعني علماء الدنيا يعني شيء يعني كابرا له بس دنيا مأخرة منا إجبا علم دنيائية بير كم بيرلا دنيا كم وبيرلا أخرة منا كتب ورسائل وأبواب تعنى نا كم وبعجالة سرقونا الروا هاي كذنبو اللي كاتي خوايا قبلن باهبوهم في كنيا تعزنيا قديمة خايت على الله سوري بقراءة شيء فرمة خلكاني كان الله الخوايا لدنيا بما نري والله لآخرته هي كنا عينه هو علماء الدنيا ها ومن الناس من يقول ربنا أعتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب من خلق من نص هيتشي النادرة الاخرة إيه علماني دنيا قال أخواي أمروش دي فعل علماني ده في والله علماني تدروه وعلماني ميا الروه حم منافق والزندقة أجرت السر لنا وان يجاه بي حتى حتى مرد نكد بلى ولاد أزبرين وحشي قرطية والله وجب وجه الوعي شفرقة كتير، تنقل الإسلامت بس هم، والله بيامل أن يرجع، أفلان الله يعني فيش يرجع ناكر كزكات يعني ها، هاي بكر هو ها؟ والله والله والأ الله، هاي أبو بجليش الله، تناهتني أنا ود، خواي قال بيا، بيا بلاش عارضوا عزيزي عليم دروس عزيزي حكيم اسم أيام متى حجاجنا يا أستقاي حج أي بخوان دس أي عندنا هنا أنا ما أبغا تيانا باني كدني أنا ها بس شركة الله لا أنا لا لا, لأ, لأ, لأ اللي أمر سبحان الله بس انا الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلامي. لكلام لكلام يحتاج به المشركون في زماننا علينا يبدوا العبارة كيف كان وصير كان وانا اذكر شيخ محمد يقول عبد الله وانا اذكر لك أشياء يستبعون هند يشتبت بوطو بازاكم اي خوان داري اخوان داري امر رسالة يا كشفي شبوات مما ذكر الله في كتابي او ايك خوال قرآن كيف بازاكم اياتي كبو بازاكم بجواب بوطو برامبر بهمو كي جوابا لكلام احتج به المشركون. في زماننا علينا حتى ان الله ولا مقصدي لا, لا جهل أنا. في زماننا تأكيد يا كاتو زماني محمد يقول عبد الله شبو ابو جهل بو. لا ابو جهل خراب تربو جهل بس رزق لو كاتي بس زماني ما لقوا قاعد سيارهك خليك ورا يا يا يا يا رسول الله هو على الشركة يعني لا أوجها الخلاط له. أزيل قضاء. جبوي عليه عليه المشركون احتج به المشركون في زماننا في زماننا لا زمان إما. أما الرد أبو أوجار كسانك عليه والله قول شركة بس هو المشتغل فيها. فقول الشيخ صاحي قل الشيخ عبد الرحمن الله إما بدعاه قول أبوك سئك هنا والله شركي قد بس مشتغل نبي. تباهش موحيد بشركة موحدة بين أبي بشركة موحدة بين ليش الحكاية شغلة لما ذك لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه كانت يشغل أم قاعدة يبوته هنا وتي أو كسانا هلك سجل إنساني خاو بشبهه باطِل أجربيت. شبه هيك بتوبي إلا على القرآن جوابكتي أو بطال كردوته القرآن كاتوتم في استلس سرد القرآن دراسة بكي وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة وكوتي ما في منيتنا أنا بلا زمان يفهم الرسول وحتى الله عليه دخل في التمثيل من ال... من الواقع الذي جرى للشيخ رحمه الله في وقته مع خصومي عليه أمر رجاء لزمان شر محمد لقال خصوم كان لقال دش منا كان يا لقال أو علماء يعني كعلماء يشكوا ظلالهم شيخ فوزان الله ومين هنا إلى آخر الكتاب جاء ليرا وتمع شاكا حتى إحريك بس ما قد حتى إج Israelis وتآخر كتابك ليرا وتآخر كتابك كل كشف شبهات يعترضون بها ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف شبهات يعترضون بها على تشي. ياخد كشف شبهات يعترضون بها على الشيخ أما كش في أنش بهانة ياخد كش في أنش بهاني كردوا كوا اعتراضي على الشيخ قرتوا وهو بي وهو يجيبهم عنها من كتاب الله يعني شبهة شبهة كلا قال الشيخ أو مناقشة عن كردوا لزمان الشيخ محمد كورة عبدالوهاب أو أو أو إيش جواب يجبي إيش شبهة كان ياونتو وهو يجيبه معنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضحو ويوضحو حججهم يعني حجكة كاني وأنا باطل الكت وبذلك نصره الله عليهم وابطل كيدهم خاصه دي خزبه سرانه وفرض في اواني جاء اما بعد سيده هتو قالوا جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل يعني جواب باطل الباطل للردوا مجمل ومفصل ان شاء الله هاد خالد باسك سبحانك الله